أبلغكم رتالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق لَكُنْتُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَمَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ تميتمها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجينا هو الذين معه برحمة مناه وقَطَعَنَا دَاعِيُ الَّذينَ كَذبوا بِآياتِنَا وَمَا كَانوا مُؤمِنينَ وَإِلَى تَمُودَ أَقَامُ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبْدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ لَكُمْ مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءتْكُمْ بِيَنَّةٍ مِن رَبِّكُمْ هَذِهِ نَافِتُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَلَا تَمُثُّوها تَأْكُلُ فِي رَبِّ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوها بِسُوءٍ وَلَا تَمَسُّوها بِسُوءٍ إِن فَيَأْخُذَكُم عَذَابٌ أَلِيمٌ